لفلام <تصفيق> نيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت السورة والإنجيل من قبله دل الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز لانتقام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 الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ سيتمع تبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تؤيله وما يعلم تؤيله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أما نبيه كل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 إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعا أرو لَنْ تُغْلِي عَنْهُمْ أموالهم وَلَا أولادهم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كدأ بآل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 وَذِكَالَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرُونَهُمْ مِثْلَهِمْ رَأِيَ الْعِنْي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 فناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماء قل اؤنَبئكم بخير من ذلك بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار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 ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهيد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم قا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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعاً وقل للذين أُوتوا الكتاب والأممين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا إن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن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 وَتَرْزُقُ من تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أولياء مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ومن من ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير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 اِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ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 فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ لَكَ رُكَ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 حرا أن, أن الله يبشرك بيحيا مصدقا ب من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 كأن لا تكلم الناس أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت إِذْ قَالَتْ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ أي بنوحه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون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 فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإيجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأدرص وأحي الموتى بإذن الله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 صار الى الله قال الحواليون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهد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 ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاء مِنَ العلم فقلتَ عَلَوُ نَدَعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ الْفَنِّ جَعَلَ لَعَنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إلَّا اللَّهُ إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 لا به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لتحاجدون هي علم فليما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما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 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا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 يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وعنتم تشهدون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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله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 وإِذْ أَخَلَ اللَّهُ مِنْ سَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَآ أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صَدِّقُوا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَنْصِرُنَّهُ قال أأقررتم وأخلتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل علينا إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربيهم لا, لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 تنالوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون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 ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا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 هالذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمالكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد اهدني الى صراط مستقيم يا يا اللذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو ولا تفرقو الله عليكم إن كنتم أعداء فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْتُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَأُلَآكَ لَهُمْ عذاب عظيم يَوْمَ تبيض وجوه وتسود وجوه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 وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ فأَمَّا الذين اسْوَدَّتْ وجوههم أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فذوقوا العذاب بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَّتْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد غلما للعالمين ولله ما في وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأجبار ثم لا ينصرون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 وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين ان الذين كفروا لن تنفع عنهم اموالهم ولا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 هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ولموا أنفسهم فأهلكت وما ولمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم قبالا ودوا ما عندتم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 هُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا, لقوكم قالوا آمنا وإذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسقهم وإن تصبكم سيئة يسرحوا بها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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يُمِدَّكُمْ ربكم بِثَلَاثَةِ آلاف من الْمَلَائِكَةِ منزلين بلاء إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعون إلى نعفرة من ربكم وجنّة نعرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين.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 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوَّلًا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الْذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ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 وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلْنَاسِ وَهُدًى وَمَوْعِدٌ لِلْمُتَّقِينَ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلىن ان كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلىن ان كنتم مؤمنين اي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 وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا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 بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده بإذنه حتى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 الله و الرسول فِي في أخرىكم فأثابكم فأثابكم غم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصادكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنزل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 ولقد عسى الله عنهم إن الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوانهم ضربوا في الارض او كانوا غزا كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت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 من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غلي والقلب لن سضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر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 فَمَنِ اتَّبَعَ الْضُوَاعَنَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ قَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير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 الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين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 للذين أَحْسَنُوا مِنْهُمْ واتقوا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الناس إِنَّ الناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاخشوهم فَزَادَهُمْ إِيمَانًا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 انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه ذلك الشيطان يخوف فلا تخافوهم وخافوني ان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حوى في الآخرة ولهم عذاب عظيم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 ولله ميرات استماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيان لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء حق ونقول دوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بولام للعبيد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 من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة أقصى الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كل نفس أقصى الموت كل نفس لائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا لا متع الغرور، لا في أموالكم وأنفسكم، ولا من مِن أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا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 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا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 خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها لا باطلا ربنا مَا لا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناسبين من ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأُكَفِّرَنَّ عنهم سيئاتهم لأُكَفِّرَنَّ عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحمل الأنهار ثوابا, ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل